بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشي والنهي اذا تجلى وما خلق الذكر و ا ل ا ث ى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن ي س ر ه ل ل ع س ر وما ي ن ي ع ن ه م ا ل ه إ ذ ا ترد إن ع ل ي ن ا ل ل ه د ا إ ن ل ن الله خ د و ل ف أ ن ى انذرتكم نارا ت ل ظ ي لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه لعل ولسوف يرضى